سكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة, والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ملي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير